فَتَبَصِرُوْا يَبَصِرُونَ بَأَيِّكُمْ الْمَرْتُونَ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا ضَلَّ عَنْ تَبِيهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ فَلَا تُطْعِلُ الْمُكْذِبِينَ وَادْعُو لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطْعِفْ كُلَّ حَلَّاً فِي الْمَهْيِينَ حَمْدٍ دين امين لما علم الخير معتز اتيم عتل بعد ذلك زليم ان كان ذا مال وبنين اذا تسلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين سنسمه على القربوم ان بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مسبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم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 ألم أقل لكم لولا تسبعون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يَا ويلنا إنا كنا طابين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إننا إلى ربنا راضون كذلك العذاب كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنّة نعيم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 قُلْ لَهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ دَعِيٌّ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ فَلَا واسعة أبصارهم ترهقهم لله وقد كانوا يدعون إلى السجون وهم سالمون وقد كانوا يدعون إلى السجون وهم سالمون وقد كانوا يدعون إلى السجون وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. نستجرجهم من حيث لا يعلمون وأمدي لهم إن كيدي متين أم تسألهم عجرا فهم من مغرم مثقنون أم عندهم الغيب فهم يكتبون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 فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليذلقونك بأبطالهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين